「サンタさん」 نبينا محمد وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الترغيب في ا ل ص ل ا ة حدثني يحيى عن مالك عن عمه أ ب ي س ه ي د بن مالك عن أ ب ي ه أ ن ه سمع ط ل ح ة ا بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ه ل نجد ثائر ر ا س ي يسمع د و ي صوته ولا نفقه ما يقول حتى ذ ن ا فهذا هو ي س أ ل عن ا ل إ س ل ا م فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله قال هل علي غيرهن قال لا إ ل ا أ ن تطوع ّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إ ل الا أن تطوع ا و ل رسول ذ ك ر ان ل ل صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا ه غيرها أ تطوع قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا أ ز ي د على هذا ولا أ ن ق ص منه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 يعقد الشيطان على ق ا ف ي ة راس أ ح د ك م إ ذ ا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل ع ق د ة عليك ليل طويل فارقد ف إ ن استيقظ فذكر الله إ ن حلت ع ق د ة ف إ ن توضا حلت ع ق د ة ف إ ن صلى حلت عقده ف أ ص ب ح نشيطا طيب النفس والا أ ص ب ح خبيث النفس كسلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الترغيب في ا ل ص ل ا ة م ر ا د بالترغيب ا ل ح س على فعل الشيء المرغب فيه ووجه الترغيب في الحديث ا ل أ و ل ان هذه الصلوات الخمس م ك ت و ب ة م ف ر و ض ة ولا أ ع ظ م في الترغيب من الشيء في الشيء من كونه مفروضا على المكلف م ح ذ ر ا تركه ر ت ب على تركه ا ل ع ق و ب ة و أ ي ض ا الترغيب في القيام من النوم ظاهر الحديث الثاني من أ ج ل ا ل ص ل ا ة لان مثل هذا الحديث لا يدرجه أ و مثل هذه الاحاديث لا يدرجها من يصنف الترغيب والترهيب ل أ ن مفهوم الترغيب والترهيب عند ا ل م ت أ خ ر ي ن أ خ ص من ما يفهم المؤلف هنا قد ي ق ر أ القارئ ت ر ج م ة يذكر بعدها أ ح ا د ي ث يظن هذا القارئ أ ن ه ا لا م ن ا س ب ة بينها وبين هذه ا ل ت ر ج م ة لكن إ ذ ا أ م ع ن النظر إ ذ ا أ م ع ن النظر وجد ولو من وجه بعيد يقول حدثني يحيى عن مالك عن عمه أ ب ي سهيل بن أ ب ي عامر ا ل أ ص ب ح ي حليف ط ل ح ة بن عبيد الله عن أ ب ي ه أ ن ه سمع ط ل ح ة بن عبيد الله يقول جاء رجل هذا الحديث رواه ا ل إ م ا م البخاري من طريق إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي أ و ي س عن خاله مالك عن عمه عن أ ب ي ه عن حليفه نعم ه ذ ا من ط ر ا ئ ف يقول ط ل ح ة بن عبيد الله أ ح د ا ل ع ش ر ة يقول جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ب ن بطال و غيره أ ن ه ض م ا م ابن ث ع ل ب ة و قصته في الصحيحين و هذه ا ل ق ص ة أ ي ض ا في الصحيحين نعم ض م ا م جاء يتثبت سمع هذه الشرائع قبل أ ن يسلم فجاء يعرضها على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام زعم رسولك أ ن ك تقول كذا ا ل ل ه بعثك الله بكذا المقصود أ ن ه جاء يتثبت يعلم ما سمعه عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليه وهو ح ج ة أ ه ل العلم في جواز ا ل ر و ا ي ة بالعرض هذه ا ل ق ص ة التي معنا رجل من أ ه ل ن ج ل ث ا ء ا ل ر أ س لم يسمى فزعم بعض الشراح منهم بن بطال لتشابه القصتين من وجه أ ن ه ا ق ص ة و ا ح د ة وأن الرجل في هذا الحديث هو ضمام ب ن ل ث ع ل ب ة و الصواب أ ن ه غيره ل أ ن سياق القصتين مختلف و ا ل أ س ئ ل ة فيها شيء من التباين و إ ن اتفقت في بعض ا ل أ ش ي ا ء فالصواب أ ن ه غيره جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أ ه ل نجد ثائر ا ل ر أ س أ و ثائر ا ل ر أ س يجوز فيه الرفع و النصب الرفع على إ ي ش على أ ن ه ص ف ة لرجل والنصب على أ ن ه حال ا ل آ ن رجل معرفه ل ل ن ك ر ة نكره هل يجوز ي مجيء الحال من الصاحب ا ل ن ك ر ة أ و لا يجوز وهل الحال أو الفاعل أ و الفاعل هنا هو ن ك ر ة ب ح ا ج ة إ ل ى وصف أ و ب ح ا ج ة إ ل ى معرف بيان ا ل ه ي ئ ة ا ل ن ك ر ة هل هو ب ح ا ج ة إ ل ى وصف أ و هو ب ح ا ج ة إ ل ى بيان هيئته ب ح ا ج ة إ ل ى وصف و لذا يقول اهل العلم أ ن الجمل بعد المعارف أ ح و ا ل و بعد النكرات صفات فالنكره ب ح ا ج ة إ ل ى ص ف ة و هنا جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أ ه ل نجد هذا أ ي ض ا ص ف ة هذا وصف له فهو ن ك ر ة م و ص و ف ة ن ك ر ة م و ص و ف ة و ا ل ن ك ر ة ا ل م و ص و ف ة نعم لا تكون هذه ا ل ص ف ة تجعلها ب م ن ز ل ة ا ل م ع ر ف ة نعم لكنها لا تبقى على هيئتها نكره المحضر و لذا يجيز بعضهم مجيء الحال من ا ل ن ك ر ة ا ل م و ص و ف ة كما هنا ثائر ا ل ر أ س المراد به أ ن شعره متفرق من ترك ا ل ر ف ا ه ي ة و هذه حال من ي أ ت ي من بعيد حال المسافر فذكر الرجل أ ش ع ث أ غ ب ر يطيل السفر هذا الغالب أ ن المسافر تختلف هيئته عن ه ي ئ ة المقيم في حديث جبريل اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه م ن أ ث ر ولا يرى عليه أ ث ر السفر ما يعرف وليس بالمسافر هذا محل استغراب من الجميع استغرب من هذه ا ل ش خ ص ي ا ل ي ط ل ع ت عليهم لا تعرف وليس عليها أ ث ر سبب فالمسافر له ه ي ئ ة تخصه وتميزه عن المقيمين يسمع دوي صوته الدوي صوت مرتفع متكرر لا يفهم ل أ ن ه في الغالب يكون من بعد ولا ن ف ق ه ما يقول بعض الروايات نسمع دوي صوت ه نسمع دوي صوته و لا نفقه ما يقول بالنون في الموضعين و في بعضها يسمع دوي صوته و لا يفقه ما يقول ب ل ي ا ء في الموضعين و على كل حال ا ل أ م ر سهل حتى دنا يعني من رسول الله صلى الله عليه و سلم ف إ ذ ا هو هذا الصوت ف إ ذ ا هو ي س أ ل عن ا ل إ س ل ا م عن ا ل إ س ل ا م ي س أ ل عن ا ل إ س ل ا م يعني ي س أ ل عن شرائع ا ل إ س ل ا م هل ي س أ ل عن ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م و تعريف ا ل إ س ل ا م نعم لا ي س أ ل عن شرائع ا ل إ س ل ا م بدليل التفصيل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة يعني المطلوب منك خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة قال هل علي غيرهن قال لا إ ل ا أ ن تتطوع يعني لا يجب في اليوم و ا ل ل ي ل ة إ ل ا خمس صلوات و بهذا يستدل من يقول بعدم وجوب ص ل ا ة غير هذه الصلوات إ ذ ا ماذا عن ص ل ا ة العيد ماذا عن ص ل ا ة الكسوف ماذا عن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة الصلوات ا ل ك ث ي ر ة ص ل ا ة الوتر نعم قيل بوجوبها وحين ان يحمل هذا الحديث على أ ن ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ب ت ة ا ل د ا ئ م ة ا ل م ت ك ر ر ة في كل يوم خمس صلاه ولا يمنع أ ن يزاد على هذه الخمس شيء غير ثابت ولا متكرر أ و يزاد عليها من الواجب ما لا يكون وجوبه كوجوب هذه الصلوات الخمس خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة وجوبها على سبيل الفرض و ا ل ت أ ك ي د بخلاف ما يجب من الصلوات غير خ م س عند من يقول بالوجوب قال ا ل ح ن ف ي ة بوجوب الوتر و وجوب ص ل ا ة العيد قال بعضهم بوجوب ص ل ا ة الكسوف ا ل أ م ر بها و ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة م ع ر و ف ة واجب على ا ل ك ف ا ي ة عند ع ا م ة اهل العلم قال هل علي غيرهن قال لا الا ان تطوع الا ان تطوع استثناء منقطع او متصل ما معنى استثناء المتصل و م ن ق ط ع المتصل من جنس ا ل م س ت ث ن ا منه و المنقطع من غير جنس كما تقول قام القوم الا زيد الا زيدا هذا متصل و قام القوم الا حمارا منقطع هنا لا الا ان تطوع استثناء متصل ل منقطع هل التطوع من جنس ما أ و ج ب الله على المسلم في اليوم و الليله إ ذ ن الاستثناء منقطع بعضهم يقول هو استثناء متصل الخمس م ك ت و ب ة م ف ر و ض ة و ما عداها تطوع فكيف نقول واجب من أ ج ل أ ن يكون ا س ت ث ن ا ء متصل بعضهم قال هذا قال ا ا س ت ث ن ا ء متصل قال لا إ ل ا أ ن تتطوع أ ص ل ه ا تتطوع قال بعضهم الاستثناء متصل و هذا التطوع واجب ل أ ن ه استثني من الواجب و متى يجب التطوع بالشروع بمعنى أ ن ه إ ذ ا شرع في ن ا ف ل ة لزمه إ ت م ا م ه ا إ ذ ا دخل في نافله تطوع لزمه إ ت م ا م ه ا فيكون في ا ل أ ص ل تطوع لكنه إ ذ ا شرع فيه ف وجب عليه و لا يجوز له حينئذ ن خ ر ج منه إ ل ا بعذر فيكون هذا التطوع واجبا بالشروع و على هذا يكون الاستثناء متصلا طيب الشروع في غير الحج و العمره ل ل أ م ر ب إ ت م ا م ه م ا هل هو ملزم او غير ملزم هل كل العبادات يمكن أ ن يقال فيها المتطوع أ م ي ر نفسه إ ن شاء ت م و إ ن شاء ص ر ف جاء في الصوم ما يدل على ذلك جاء في الصيام ما يدل على ذلك لكن ا ل ص ل ا ة شرع في ص ل ا ة ن ا ف ر ثم قال تذكر شيء ليس بذي بال قال ا ل ص ل ا ة ا ل ح ق ي ن معي نصلي بعدين و قطعه جاء النهي عن ابطال العمل جاء النهي عن ابطال العمل أ و تبطل اعماله فهذا يتناول ما هو في أ ص ل ه تطوع أ و نقول انه ما دام شرع في ا ل ع ب ا د ة لا يجوز له أ ن ي ب ط ل ه ا و حينئذ يكون التطوع هذا واجب الشروع و يشمل جميع العبادات أ م ا الصيام فجاء ف ي ما يدل على أ ن ه نعم يجوز ق ط ع ه نعم تغيير ا ل ن ي ة في إ ي ش و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى هذا ا ل أ ص ل و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى نعم لكن أ ه ل العلم يقولون إ ذ ا قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع يجوز يجوز إ ذ ا كان هناك غرض صحيح كبر ف ا ت ت الصلاه فكبر م ف ر د ا ثم سمع أ ح د دخل المسجد ف أ ر ا د أ ن يصلي معه ج م ا ع ة قلبها الى نفل و صلى معه ل أ ن ه لو ص ل ى ه ا م ف ر د ا صارت هي فريضه و ا ل ج م ا ع ة ن ا ف ل ة على هذا القول كل ما تشرع فيه من نوافل يجب عليك ا ل ت م ا ن على هذا الكلام لكن القاعده عند ه ا العلم ان المتطوع ا م ن نفسه ولا يلزم إ ل ا بالحج والامر التي جاء الامر ب إ ت م ا م ه م ا حتى الصلاه وفي نفي نعم هذا إ ذ ا قلنا أ ن النوافل كلها تلزم بالشروع صار متصلا س ت ث ن ا ء واجب من واجب و إ ذ ا ق ل ن ا لا تلزم هذه النوافل بالشروع كنا استثناء منقطع ن هو الاستدلال ب ا ل ل ف تطوع أ و تطوع ت على ان الاستثناء منقطع والاستثناء على ان الاستثناء منقطع اي لا أ ز ي د عليه فلا أ ش ر ع فالزم به ما يزال احنا الاشكال ق ا ئ ل لكن واضح من لفظ التطوع أ ن ه يختلف عن الواجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان قالها أ ي غيره قال لا إ ل ا أ ن تطوع ت مثلي ل هذا لا يجب من الصيام غير رمضان نعم ما يجب لعارض مما ي ج ب ه ا ل إ ن س ا ن على نفسه بنذر أ و ارتكاب ما يوجب ك ف ا ر ة ب الصيام هذا أ م ر يختلف عما ن و ج ب باصل ا ل ش ر ف و ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ا ل ز ك ا ة فقال هل علي غ ي ر ه قال لا إ ل ا أ ن تتطوع فضل ذلك وبقي الحج لم يذكر لما لم ا لم يذكر الحج نعم. نعم لم يفرض بعد لم يفرض بعد و على القول ب أ ن ه فرض يجيب بعضهم ب أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عرف من حاله أ ن ه غير م س ت ط ي ع قال ف أ د ب الرجل و هو يقول و الله لا أ ز ي د على هذا و لا أ ن ق ص م ه و الله لا أ ز ي د على هذا و لا أ ن ق ص م ه هذا رجل مقتصد مقتصد و المقتصد من يفعل الواجبات و يترك المحرمات و لا يتطوع بقدر زائد على الواجبات هذا يسمى إ ي ش م ق ت ص ر و يقابله السابق السابق و هو الذي يزيد على الواجبات النوافل و يزيد على ترك المحرمات المكروهات هذا سابق و دونهما ا ل ظ ا ل م و نفسه الظالم النفسي الذي قد يترك بعض الواجبات و يفعل بعض المحظورات و هو في د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م و هذه و هذا الخلل قابل للغفران و ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ ق س ا م كلهم من المصطفين كلهم من المصطفين ثم أ ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم من منهم من منهم كلهم من المصطفين حتى الظالم لنفسه مصطفى ل أ ن م آ ل ه إ ل ى ا ل ج ن ة وهؤلاء المصطفون ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث ل ا ث ة جزاؤهم كم من جنات ع د ن لا سره فاطر من أ س ا و ر من ذهب إ ذ ا كان هؤلاء ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث ل ا ث ة نعم بما فيهم الظالم نفسه يحلون بالذهب نعم فجنات في ا ل ظ لمن ا نعم ما فيه جنات من ذهب وجنات من فضه لمن جنات ا ل فضه أ و أ ن ا ل ح ل ي ة غير بناء الجنه م ن القيم رحمه الله له كلام طويل في هذه ا ل م س أ ل ة ينبغي مراجعته في طريق الهجرتين وكتاب النفيس لا يستغني طالب علم عن مطالعته ومراجعته و إ د ا م ة النظر فيه في كلام طويل له حول هذا هذا ط ب ع ه طبعه منير فاخر هذا فاخر طبعه منير ط تعرف منير. منير طبعه ا ل س ل ا ف ي ة حيث طيب طبعه ا ل س ل ا ف ي ة ا ل طريقه اجرتين جيد لكن م س أ ل ة ت ب ق ى م س أ ل ة الذوق في اختيار الكتب م س أ ل ة ث ا ن ي ة ف أ د ب الرجل وهو يقول و الله لا أ ز ي د على هذا ولا أ ن ق ص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح الرجل من صدق أ ف ل ح الرجل أ ن ص د م هكذا في الموطا وفي البخاري أ ي ض ا وفي مسلم أ ف ل وقع عند مسلم أ ف ل ح و أ ب ي ه أ ن ص د م الفلاح البقاء والمراد به في الشرع ا البقاء في ا ل ج ن ة ل أ ن ه هو البقاء الدائم في الخير الدائم ومن معاني الفلاح الفوز و ا ل س ع ا د ة و لا شك أ ن من فعل ما امر به و ترك ما نوي عنه ف إ ن ه مفلح يعني فائز و باق في النعيم الدائم إ ن شاء الله أ ف ل ح الرجل إ ن صدق في وقع عند مسلم أ ف ل ح و أ ب ي ه إ ن صدق أ و دخل ا ل ج ن ة و أ ب ي ه إ ن صدق هل نستطيع ان نقول ان الواو ع ا ط ف ة هي قسم بلا شك هي قسم بلا شك أ ج ي ب عن هذا ب أ ن مثل هذا القسم إ ن م ا وقع قبل النهي عن الحلف ب ا ل آ ب ا ء حلف بغير الله و أ ن من حلف بغير الله قد أ ش ر ك ج و ا ي د كفره و أ ش ر ك م ق ص و د ان هذا ه ذ م ر عظيم حلف بغير الله عز و جل فهذا كان قبل النهي عن الحلف ب ا ل آ ب ا ء أ و أ ن ه ا كما يقول بعض ا ل ش ر ا ك ل م ة تجري على اللسان و لا يراد معناها لا يراد بها التعظيم لكن هذا الجواب ضعيف ل أ ن كل من ح ل بغير الله قال ا ه يجري على لسانه و لا يتسنى ل أ ح د ا ل إ ن ك ا ر ل أ ن ه يجري على ل س ا ن و الذي في القلوب في القلوب حكى السهيل عن بعض مشايخه أن و أ ب ي ه تصحيح تصحيح أ ص ل ه ا و الله أ ف ل ح و الله إ ن ص د ق فقصرت الامان ل فصحفت ا ل ك ل م ة ل أ ن ا ل ك ت ا ب ة ق ر ي ب ة و أ ب ي ه ق ر ي ب ة منه والله إ ل ا أ ن أ ب ي ه ك ل م ة ق ص ي ر ة اللام أ ط و ل من د ر س أ و س ن ة ا ل ب ا ء و الياب فقصرت اللامان فتصورت هكذا طيب لفظ ا ل ج ل ا ل ة ما تحت ن ق ط و أ ب ي ه تحت ث ل ا ث نقط نعم قبل النقط هذا قبل النقط المقصود أ ن الذي نهى عن ا ل ح ل ف ب ا ل آ ب ا ء لا ت ح ل ف و ا بابائك يخالف نحيته نعم ا ل م ش ر ع يوم ا ل غ ي ن يكون هو ا ل ق د و ة هو ا ل ع س و ه فكيف يقال لما حرم الربا وعصم الدماء في ح ج ة الوداع قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ و ل ربا أ ض ع ه ربا العباس ربانه ربا ع ب ا س بهذا تكون ا ل ق د و ة أ م ا ينهى ويقول ما في تعظيم نعم ا ما ليس له نفاذ نعم يقال ب ا ل ن ا س ل أ ن هذا حكم من ا ل أ ح ك ا م هو حكم و إ ن كان متصل ب ا ل ع ق ي د يعني مثل ما قيل في العطف نعم مثل ما قيل في العطف قال ليس الخطيب نعم أ م ي يعصيهما يعني جمع ضمير النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قيل هذا ا خ ا ص به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن مثل هذا ما النبي عليه الصلاه والسلام أ و ل ى الناس من الابتعاد م ث ل هذه ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م و ه م ة على كل حال عندنا نص محكم و هو النهي عن حلف ا ل ع ب ا ء نص محكم و الاحتمال قائم أ ن هذا قبل النهي يقول حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يعقد الشيطان يعقد الشيطان الشيطان جنس يشمل الشيطان ا ل أ ك ب ر الذي هو إ ب ل ي س و يحتمل أ ن ه من الشياطين غير إ ب ل ي س من جنود إ ب ل ي س نسال الله ا ل ع ا ف ي ة يعقد الشيطان على ق ا ف ي ة ر أ س أ ح د ك م على ق ا ف ي ة ر أ س أ ح د ك م أ ي مؤخر عنقه و ق ا ف ي ة كل شيء مؤخره و منه قافيه ق ص ي د ة اخرها أ ح د ك م احدكم عموم المخاطبين من ا ل ص ح ا ب ة فمن جاء بعدهم ممن يمكن أ ن يوجه إ ل ي ه الخطاب فهو ش ا م ل وهو من العام ل أ ن ه مفرد مضاف عام لكن يراد به الخصوص فيخص منه ا ل أ ن ب ي ا ء يخص منه من يتناوله قوله جل وعلا إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان يخص منه أ ي ض ا من ق ر أ آ ي ة الكرسي من ق ر أ آ ي ة الكرسي لا يقربه الشيطان إ ذ ا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل ع ق د ة عليك ليل طويل عليك ليل طويل فرض يضرب بيده على ا ل ع ق د ة ت أ ك ي د ا و إ ح ك ا م ا يضرب مكان كل ع ق د ة إ ذ ا عقد أ ن ت ضرب ا ل ع ق د ة من أ ج ل إ ي ش أ ن ت ت أ ك د عليك ليل طويل وكل إ ن س ا ن إ ذ ا انتبه في أ ث ن ا ء الليل لا سيما مع ب ر و د ة الجو أ و ا ل ح ر ا ر ة و قصر الليل يكاد أ ن يسمع هذا الكلام نعم يكاد أ ن يسمع مثل هذا الكلام تونا ب ا ك ي عليك ليل طويل ولا لم ا يكن و طويلا لون بقي نعم بعد الاذان أ و بقي, بقى. لا. لا شيء يسير حيث لا يدرك إ ل ا شيء يسير من الوتر و يقول تونا عليك ليل طويل و ا ل ل ذ ة فيما بقي من الوقت و لو كان يسيرا أ ع ظ م من كل ما مضى يعني اذا انتبه ا ل إ ن س ا ن ب ا ك ي من الوقت الساعة نصف ا ل س ا ع ة هذه هي هي, هي ا ل ل ذ ة و المتعه ل ذ ل الله المستعان بينما لذه ت ج ا ر ا ل آ خ ر ه بخلاف ذلك الله المستعان عليك ليل طويل فارقد ف إ ن استيقظ خالف هذا ا ل أ م ر فاستيقظ و ذكر الله ان حلت ع ق د ة و ا ح د ة من الثلاث فان توضا إ ن حلت عقده ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن صلى إ ن حلت عقده بلفظ ا ل ج م أ و إ ن حلت عقده و هي ا ل ث ا ل ث ة و تكون العقد انتهت ف إ ذ ا صلى إ ن حلت العقد الثلاث و إ ن كانت ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة قد ح ل ت ا قبل ذلك لكن ب ق ي ة الثلاثه ح ل ت ف أ ص ب ح نشيطا طيب النفس مسرورا ً بما وفقه الله جل و علا له من ا ل ط ا ع ة طيب النفس يقول ابن حجر الذي يظهر أ ن في ص ل ا ة الليل سرا ً في طيب النفس أ ن في ص ل ا ة الليل سرا ً في طيب النفس و إ ن لم يستحضر ا ل إ ن س ا ن المصلي الثواب سر مودع في ص ل ا ة الليل كما قال بعضهم أنها علاج مجرب لبعض ا ل أ م ر ا ض ا ل م س ت ع ص ي ة ص ل ا ة الليل و إ ل ا أ ص ب ح خبيث النفس كسلان بترك ما طلب منه من فعل الخير خبيث النفس وقد جاء النهي عن قول ا ل إ ن س ا ن خبثت نفسي والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يخبر عن هذا الشخص أ ن ه خبيث النفس وفرق بين أ ن ينسب ا ل إ ن س ا ن الخبث لنفسه و الخبث فساد الدين و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يصف بذلك من هذه حاله للتنفير للتنفير من هذا العمل البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث عن طريق عبد الله بن يوسف في كتاب التهجد باب عقد الشيطان على ق ا ف ي ة ا ل ر أ س إ ذ ا لم يصل ي بالليل فيها اشكال ا ل ت ر ج م ولا ما فيها اشكال يعني هل العقد على عقد الشيطان على ق ا ف ي ة ا ل ر أ س خاص بالذي لم يصل ي أ و عام للجميع و من قام م ت و ض ا انحلت ع ق د ة و من ذكر انحلت ل ل ع ق د ة و من توضا ا ح ل ت ع ق د ة و من صلى ح ل ت ع ق د ة يعني هذا خاص بمن لم يصلب الليل يقول باب عقد الشيطان على ق ا ف ي ة ا ل ر أ س إ ذ ا لم يصلب الليل هو ا ل إ ش ك ا ل في كون البخاري ربط عقد الشيطان على ق ا ف ي ة ا ل ر أ س بعدم ا ل ص ل ا ة مفهومه أ ن الذي يصلي بالليل نعم لا يعقد عليه الشيطان أ ص ل ا ما هم مفهوم الحديث أ ن كل نائم يعقد على قافيته ل أ ن أ ح د ك م مفرد م ض ا ه ر في العموم إ ل ا ما استثني نعم يعقد على الجميع لكن استمرار هذه العقد لمن لم يصل ي لكن من قام فذكر الله انحلت عقده من توضا انحلت عقده صلى انحلت العقده فدل على أ ن الشيطان يعقد على الجميع من يصلي و لم يصل ي لكن الفرق بينهما أ ن الذي يصلي تنحل العقد و الذي لا يصلي لا تنحل العقد قال ابن التين و غيره قوله اذا لم يصلي مخالف لظاهر حديث الباب ل أ ن ه دال على أ ن ه يعقد على ر أ س من صلى و من صلى ومن لم يصلي لكن من صلى تنحل عقده بخلاف من لم يصلي و أ ج ا ب ابن ر ش ي د ب أ ن مراد البخاري باب بقاء عقد الشيطان ب ا ل ن س ب ة لمن لم ي س ل ابن ر ش ي د السبت ي فهري ل و عنايه بتراجع البخاري و كتابه من أ ن ف ع ما كتب في بيان التراجع و الكتاب ناقص ما كمل لكنه لو كمل لا أ غ ن ى عن غيره أ ش ا ر إ ل ي ه ابن حجر و ن ق ل منه كثيرا مراده مراد البخاري باب بقاء عقد ا ل ش ي ء ل أ ن البقاء ب ا ل ن س ب ة لمن لم يصلي ظاهر لكن من قام ذ ك ر الله و توضا وصلى انتهت العقد لكنه يعقد قبل ذلك نعم لكنه يبقى خبيث النفس الشخص الذي ينام إ ل ى الى ط ل ع الصبح هذا جاء وصف بانه بال الشيطان في اذنه نعم تظن أ ن هذه العقد أ ث ر ه ا أ ث ر المحرمات نعم بدليل أ ن ه استيقظ فذكر الله ذكر الواجب نعم ذكر الله واجب ليس بواجب انحلت عقدك دل على أ ن هذه العقد تنحل بالتطور بما فيها الذكر نعم والوضوء للتطور وتنحل كلها بالتطور الكلام إ ل ى أ ن يصبح يصبح خبيث النفس لكن إ ذ ا صلى ا ل ص ب مع ا ل ج م ا ع ة وقدم انتهت إ ذ ا ق ر أ آ ي ة الكرسي طرد الشمس نعم ل ع ن ه اذا أ ص ب ح ن ط ل ع عليه الشمس نعم. نعم صلى أ و ل الليل قلنا أ ن ه إ ذ ا ق ر أ آ ي ة الكرسي لا يقربه ش ي ئ نعم ومن صلى أ و ل الليل وهذا صنيع ا ل خ ل ي ف ة الصديق يكفيه ش ئ نعم لكن هذا مفاده الحث على قيام الليل الحث على قيام الليل لان أ مثل هذا الفعل محرم لا يقربه الشيطان هذه أ س ب ا ب هذه أ س ب ا ب و ا ل أ س ب ا ب تترتب عليها اثارها إ ذ ا ا ن ت ف ت الموانع لكن قد يوجد مانع أ ي ض ا من قبول هذه ا ل أ س ب ا ب فلا ت ر ت ب عليها اثارها اصبح خبيث النفس هذا قبل ا ل ص ل ا ة قبل ص ل ا ة الصبح يعني دخل في الصباح طلع الصبح عليه لا أ ص ب ح يعني دخل في الصباح طلوع الفجر نعم نعم س ا ل الله اليك كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما و ا ل إ ق ا م ة حدثني يحيى عن مالك أ ن ه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في ا ل أ ض ح ى نداء ولا إ ق ا م ة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليوم قال مالك وتلك ا ل س ن ة التي ل اختلاف فيها عندنا وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أ ن يغدو إ ل ى المصلى ف يقول م ؤ ل ف رحمه الله تعالى كتاب العيدين العيدين تثنيه عيد والعيد مشتق من العود سمي بذلك تكرره في كل عام أ و لعود السرور بعوده او ل ك ث ر ة عوائد الله جل و علا على عباده فيه و جمعه أ ع ي ا د العيد أ ص ل ه من العود فهو واوي نعم أ ص ل ه الواوي و جمعه أ ع ي ا د و ا ل أ ص ل أ ن ه واوي فيجمع على أ ع و ا د يجمع على أ ع و ا د فالتزمت الياء للزومها, للزومها في المفرد ومنهم من يقول انه جمع على أ ع ي ا د للفرق بينه وبين أ ع و ا د الخشب للفرق بينه وبين أ ع و ا د الخشب باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما و ا ل إ ق ا م ة باب العمل في غصن ا ل ا ي د ي والنداء الذي هو الاذان و ا ل إ ق ا م ة فيهما يقول حدثني يحيى عن مالك أ ن ه سمع غير واحد من علمائهم غير واحد من علمائهم لما مالك رحمه الله تعالى لم يسند الخبر إ ل ى معين لكنه أ س ن د ه إ ل ى ج م ووصفهم بالعلماء و هذا عنده أ ق و ى من الاسناد إ ل ى الواحد ل أ ن ه لا حتى أ س ن د ه إ ل ى جمع من غير توثيق أ س ن د الخبر إ ل ى جمع من المجاهيل من غير توثيق و لا ت س م ي ة هؤلاء الجمع ش د بعضهم ب ع ض فكيف إ ذ ا كان الاسناد من مالك و ه و من أ ه ل التحري و التثبت و وصفهم بكونهم علماء و ل ذ ا مثل هذا ا ل أ س ل و ب عند ا ل إ م ا م مالك أ ق و ى من مجرد ا ل إ س ن ا د إ ل ى واحد قاله الباجي في شرحه يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في ا ل أ ض ح ى داء أ ذ ا ن ولا إ ق ا م ة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليوم الى اليوم بل مجرد ما يدخل ا ل إ م ا م يكبر من غير تقدم أ ذ ا ن ولا إ ق ا م ة في البخاري عن ابن عباس و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى ما فيه ما ذ ا ن و عند مسلم ا ل حديث جابر ف ب د أ ب ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة بغير أ ذ ا ن ولا إ ق ا م ة و عنده أ ي ض ا عن جابر قال لا أ ذ ا ن ل ل ص ل ا ة يوم العيد ولا إ ق ا م ة ولا شيء و بهذا يعلم أ ن النداء للعيد بدعه ب أ ي لفظ كان بدعه ب أ ي لفظ كان, كان. سواء قيل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الاذان معروف أ و ببعض جمله أ و الصلاه ج ا م ع ة أ و ص ل ا ة العيد كل هذا من المبتدعات من المحدثات لكن إ ذ ا احتمل أ ن هناك من يغفر عن هذه الصلاه و لا يسمع تكبير ا ل إ م ا م فنبه من غير موقع المؤذن ولا من قبل المؤذن ان نبه الناس بعضهم بعضا الامر فيه س ا ع ة لكن م ح ل ا ل أ ذ ا ن المرتب المشروع ينادى ل ص ل ا ة العيد أ و ل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة هذه من المحدثات الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري لما ذكر البخاري ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على أ ن ه ليس لهذا ولا إ ق ا م ة قال وبهذا يعلم أ ن النداء للعيد بدعه ب أ ي لفظ كان نعم ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى يقول أ ح ب أ ن يقول ا ل ص ل ا ة فقط أ و ا ل ص ل ا ة ج ا م ع ة ف إ ن قال ه ل م و ا الى ا ل ص ل ا ة لم أ ك ر ه ه حلموا الى ا ل ص ل ا ة لم أ ك ر ه ه ف إ ن قال حي على ا ل ص ل ا ة أ و غيرها من أ ل ف ا ظ ا ل أ ذ ا ن كرهت له ذلك كرهت له ذلك يعني لا ينادي لها ب أ ل ف ا ظ ا ل أ ذ ا ن ا ل م ع ر و ف ة يقول ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى وتلك ا ل س ن ة التي لا اختلاف فيها عندنا يعني في ا ل م د ي ن ة قال الباجي و لا خلاف فيه بين فقهاء ا ل أ م ص ا ر من ص ل ا ة العيد ليس لها نداء و اختلف في أ و ل من أ ح د ث ا ل أ ذ ا ن للعيد فروى ابن ابي شيبه بسند صحيح عن سعيد ب سيب أ ن ه م ع ا و ي ة وقيل الحجاج وقيل ا ل زياد بن ب ص ر ة وقيل مروان وقيل ابن الزبير وعلى كل حال ذ ا لم يثبت مثله عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين المهديين ف إ ن ه بدعه ممن جاء به, به ولو عمله الصحابي ذ ا لم يوافق عليه قال و حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أ ن يغدو إ ل ى المصلى تابع م ا ل ك على روايته عن نافع موسى بن ع ق ب ة و روى أ ي و ب عن نافع ما ر أ ي ت ابن عمر اغتسل للعيد قط هنا يغتسل يوم الفطر قبل أ ن يغدو إ ل ى المصلى روى أ ي و ب عن نافع ما ر أ ي ت ابن عمر ك ل ا ه م عن نافع ما ر أ ي ت ابن عمر اغتسل العيد قط كان يبيت في المسجد ل ي ل ة الفطر ثم يغضو منه إ ذ ا أ ص ب ح إ ل ى المصلى يعني من معتكفه إ ل ى المصلى بثياب اعتكافه وهذا يختاره بعض الفقهاء ا ل ح ن ا ب ل ا يختارون مثل هذا ا ل إ ن س ا ن يبيت ل ي ل ة العيد و الفقهاء أ ي ض ا يستحبون إ ح ي ا ء ل ي ل ة العيد لخبر ضعيف ورد في ذلك ف إ ذ ا أ ح ي ى ل ي ل ة العيد و مكث فيه ا ل ل ي ل ة و خرج من معتكفه الى المصلى لا يغتسل بل يصلي العيد بثياب اعتكافه هذا عندهم ما ر أ ي ت ابن عمر اغتسل العيد قط كان يبيت ه المسجد ل ي ل ة الفطر ثم يغدو منه إ ذ ا أ ص ب ح الى المصلى و يمكن حمل هذا على ما إ ذ ا اعتكف على ما إ ذ ا اعتكف و ر و ا ي ة مالك محموله على إ ذ ا لم يعتكف إ ن اعتكف بات ل ي ل ة العيد المسجد و خرج الى المسجد م غير اغتسال بثيابه كافه و إ ذ ا لم يعتكف و بات في بيته اغتسل و لبس أ ح س ن ثيابه و تنظف و تطير و خرج إ ل ى المصلى و هذه هي ا ل س ن ة و هذا مطلوب ل ل ج م ع ة و الاجتماع للعيد أ ك ب ر من اجتماع الجمعه نعم نعم باب ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة قبل الخطبه في العيدين حدثني أ ح ي ا ء عن مالك عن ابن شهاب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم ا ل أ ض ح ى قبل الخطبه وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ك ا ن يفعلان ذلك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أ ب ي عبيد مولى ا بن أ ز ه ر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى ثم انصرف و خ ط ب الناس فقال إ ن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الله الله صلى رسول الله عن ل وسلم ي ه ع صيامهما يوم فطركم من صيامكم و ا ل آ خ ر يوم ت أ ك ل و ن فيه من نسككم قال أ ب و عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب و قال إنه قد ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال ابو ج ت عبيد فقد له ثم شهدت العيد مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة في العيدين حدثني ي ح ي ى عمالك ن عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم ا ل أ ض ح ى قبل ا ل خ ط ب ة ن ب ي عليه الصلاه والسلام خرج ل ص ل ا ة العيد صلى ركعتين ثم خطب أ و ل ما ب د أ به ا ل خ ط ب ة عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل و و متصل من وجوه الصحاح في الصحيحين و غيرهم قال و حدثني عن مالك انه بلغه أ ن ابا بكر و عمر ك ا ن يفعلان ذلك ليدل على استمرار استمرار العمل بعده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لئلا يدعى النسخ في الصحيحين و غيرهم م ع ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابي بكر و عمر و عثمان فكانوا يصلون قبل ا ل خ ط ب ة فكانوا الخطبة يصلون قبل الخطبة. و اختلف في أ و ل من غير ذلك يعني من خطب قبل ا ل ص ل ا ة ففي مسلم أ ن طارق الشهاب أ ن أ و ل من ب د أ ب خ ط ب ة قبل ا ل ص ل ا ة مروان مروان و أ ن ك ر عليه أ ن ك ر عليه من قبل بعض ا ل ص ح ا ب ة و هو على المنبر نعم قاعده ا ل م ق ر ر ة أ ن المنكر لا بد من إ ن ك ا ر ه لكن أ ي ض ا مقرر عند أ ه ل العلم أ ن ه إ ذ ا ترتب على هذا ا ل إ ن ك ا ر منكر أ ع ظ م منه نعم فلا المقرر عند آ ل العلم ارتكاب أ خ ف الضررين معروف مقرر في الشرح ف إ ذ ا ترتب على هذا ا ل إ ن ك ا ر م ن ك ر أ ع ظ م منه يترك و ي ع د م و إ ل ا ففي حديث عباده ا ل ص ا م د بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع و ا ل ط ا ع في العسر ي واليسر ي والمنشط ي والمكره على أ ن نقول أ و نقوم بالحق لا نخاف بالله نومه ل ا ئ لكن متى هذا إ ذ ا خشيت نفسك أ م ا إ ذ ا ترتب على ذلك مفسد ه فانكر أ ب و انكر ابو سعيد ولم ي م ك ن أ ب و هريره نعم دخل أ ب و هريره مروان ع م وجلس في المقبره افجاء أ ب و سعيد وشال مروان بيده قم نعم وفيه النهي عن الجلوس وابو هريره حاضر نعم حتى توضا ل م ق ص و د أ ن مثل هذه ا ل أ م و ر تقدر بقدرها مصالح و ف ا س د كان من ا ل ف ا س د أ ع ظ م ف معروف المساله ش ر على كل حال هذه أ م و ر م ع ر و ف ة م ب ح و ث ة م ق ر ر ة عند أ ه ل العلم ولا يمكن أ ن يقدم عالم على أ م ر يجزم ب أ ن ه يترتب عليه ضرر عام أ م ا ضرر الشخص نفسه فهناك ما يسمى بالعزائم والرخص م س أ ل ة م ع ر و ف ة اختلف في أ و ل من غير ذلك في المسلم عن طارق بن شهاب أ و ل من ب د أ ب ا ل خ ط ب ة قبل ا ل ص ل ا ة مروان قال الباجي من ب د أ ب ا ل خ ط ب ة قبل ا ل ص ل ا ة أ ع ا د ه ا بعد ا ل ص ل ا ة من ب د أ ب ا ل خ ط ب ة قبل ا ل ص ل ا ة أ ع ا د ه ا بعد ا ل ص ل ا ة ف إ ن لم يفعل فذلك م ج ز ء عنه وقد أ س ا ء قاله أ ش ه د افترضنا شخص في يوم العيد جاء وقدم ا ل خ ط ب ة ثم صلى هل لتقديم ا ل خ ط ب ة أ ث ر على ا ل ص ل ا ة نعم ينبغي أ ن يعيد ا ل خ ط ب ة لتقع في موقعك لكن لو جاء شخص يوم ا ل ج م ع ة ف ب د أ ب ا ل ص ل ا ة ثم خ ط أ يعيد ا ل ص ل ا ة ل ما يعيد يعيد ا ل ص ل ا ة ل أ ن من شرط ص ح ة ص ل ا ة ا ل ج م ع ة تقدم خطبتهم بينما ا ل خ ط ب ة ل ص ل ا ة العيد ليس ش ر ط لصحه صلاته ما الداعي لمثل مروان أ ن يقدم ا ل خ ط ب ة على ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه م لاحظوا ا ص ر ا ف الناس عن خطبهم لاحظوا ا ص ر ا ف الناس عن خطبهم ف أ ر ا د و ا أ ن يربطوا الناس ب ا ل ص ل ا ة ما في حد يجيلهم ص ل العيد و ينصرف بدون ص ل ا ة ومن لازم انتظار ا ل ص ل ا ة انتظار الخطب و ا ل س م ا ه لكن هذا لا يعني ان ا ل إ ن س ا ن يبتدع بالدين من أ ج ل أ ن يحقق م ص ل ح ة هو يراها لا الدين مبني على التوقيف ا ل ك عن عن عبيد ابن شياف أبي س ع عبيد د بن ا ل ز ه ر ي كبير م و ل الرحمن قال شهدت صلاة ل عبد ع بن شهدت ا أزهر ي د عيد مع الأضحى خطاب فصلى عمر بن ق ب ل أن يخطب بلا أ ذ ا ن ولا إ ق ا م ة ثم انصرف فخطب الناس فقال إ ن هذين تغليب للحاضر ب ا ل إ ش ا ر ة إ ن هذين يومان ا ل أ ص ل ا ل إ ش ا ر ة تكون إ ل ى موجود موجود في ا ل أ ع ي ا ن لكن إ ذ ا كان أ ح د ه م ا موجود و ا ل آ خ ر مفقود غ ل ب الموجود و ك تكون ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى غيره إ ش ا ر ة إ ل ى ما في ا ل أ ذ ا ن لا إ ل ى ما في ا ل أ ع ي ا ن إ ن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامهما و ن ه ي نهي تحريم نهي تحريم يوم فطركم من صيامكم يوم خبر مبتدا محذوف تقديره أ ح د ه م ا يوم فطركم من صيامكم و ا ل آ خ ر يوم تاكون فيه من نسككم يوم فطركم وصفه ب أ ن ه أ و أ ض ا ف ه الى الفطر و أ ض ا ف الفطر إ ل ي ه م نعم يوم فطركم و الثاني ت أ ك ل و ن يعني أ ش ا ر إ ل ى ا ل ع ل ة في ا ل إ ف ط ا ر ما دام هذا يوم فطر إ ذ ن لا يجوز الصيام الثاني يوم أ ك ل و ا ل أ ك ل منافر للصيام إ ذ ن لا يجوز الصيام ف أ ش ا ر بالعبارتين إ ل ى ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة ا ل م و ج ب ة للفطر و ا ل آ خ ر يوم ت أ ك ل و ن فيه من نسككم فيه أ ن الضحايا س م ى نسك والواحده ض ح ي ة و ن س ي ك ة و أ ن ا ل أ ك ل منها مستحب كادر التطوع ت أ ك ل و ن يعني على سبيل الاستحباب عند الجمهور و إ ن اوجبه أ ه ل الظاهر يعني لو أ ن شخص صام يوم عند الفطر ما ص ا ر هناك فرق بين يوم الصيام ويوم الفطر نعم ما في فرق بين يوم صومكم وبين يوم فطركم ولشرف ا الحديث إ ل ى العله ة و ل شرع في صوم يوم ا ل أ ض ح ى لم يكن ل م ش ر و ع ي ة الذبح في هذا اليوم معنا في الحديث تحريم صوم يوم ي العيدين ويسهل في ذلك المندوب وقضاء الواجب والنذر و ا ل ك ف ا ر ة والقضاء وغير ذلك وهذا محل إ ج م ا ع يحرم صوم يوم ي العيدين ولا صوم متعه ولا قرار كلها حرام صوم يوم العيدين في صيام أ ي ا م التشريق لمن لم يجد الحج ل أ ن ه ا من أ ي ا م العيد لكن يوم العيد يوم الحجر لا يجوز صومه ا ل ب ت ة لا يوم الفطر ولا يوم ا ل ا ض ح لا يجوز الحال أ ن يصوم في يومين العيدين ولو عدم ولو صامع ظاهر لم يجد ما ي أ ك ل ولا ما يشرب لا يجوز له أ ن ينوي ا ل إ م س ا ك بل يجب عليه أ ن ينوي الفطر نعم الحظر مقدم عن ا ح ي ه الحظر مقدم هذا المقدم ع ل ى ا ل ب ا ح لو صامهما باعتبار أ ن من قدر على بعض المطلوب يفعله و ي ر ج ر ج ا المقصود أ ن ه غير داخل في المنهي ع ن ي الرابع عشر ا خ ا م س عشر、لده. يعني لو قضى هذا باعتباره ممنوع من صيامه ي ر ج ع يرجى لكنه ليس من البيض قال أ ب و ابيت المذكور م و ل ى بن أ ز ه ر ثم شهدت العيد مع عثمان ل ب ن عفان فجاء فصلى ثم انصرف الخطب وقال في خطبته إ ن ه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يقصد ا ل أ ض ح ى والفطر نعم العيد الحقيقي نعم و ا ل ج م ع ة و ا ل ج م ع ة من أ ع ي ا د المسلمين إ ل ا أ ن ه ا غير الايدين المقررين في الشرع الذين أ ب د ل ن ا الله بهما عن ايات ا ل ج ا ه ل ي ة إ ن ه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أ ح ب من أ ه ل ا ل ع ا ل ي ة و ا ح د ة العوالي وهي القرى المجتمع حول ا ل م د ي ن ة أ ب ع د ه ا عن ا ل م د ي ن ة ث م ا ن ي ة أ م ي ا ل فمن أ ح ب من أ ه ل ا ل ع ا ل ي ة ان ينتظر ا ل ج م ع ة ا يصلي ه الناس ولا يحمل نفسه ا ل م ش ق ة بالذهاب والرجوع فلينتظرها حتى يصليها و من أ ح ب أ ن يرجع فقد أ ذ ن ت له يرجع و لو لم يحضر للجمهور فيجوز ذلك و بعضهم ك ل م ة مالك يخص هذا بمن أ ذ ن له ا ل إ م ا م و من أ ح ب أ ن يرجع فقد أ ذ ن ت له يقتصر الحكم على من أ ذ ن له ا ل إ م ا م أ م ا من لم ي أ ذ ن له ا ل إ م ا م ف إ ن ه لا يجوز الا مترك ا ل ج م ع ة و لو حضر العيد لكن الجمهور يجيزون لغير ا ل إ م ا م إ ذ ا حضر العيد أ ن لا يحضر ا ل ج م ع ة ان لا يحضر ا ل ج م ع ة بل يصليها ظهرا و أ م ا القول ب أ ن ه لا يلزمه ا ل ج م ع ة ولا الظهر و أ ن ه يكتب بالعيد ف إ ن ه قول شاذ لا يعول عليه قال أ ب و عبيد ثم شهدت ا العيد مع علي بن أ ب ي طالب وعثمان محصور رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف الخطب شهدت ا العيد مع علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و عثمان محصور ج م ل ة ح ا ل ي ة فجاء فصلى يعني قبل ا ل خ ط ب ة ثم انصرف خ ط ب قال ابو عمر إ ذ ا كان من ا ل س ن ة أ ن تقام ص ل ا ة العيد بلا إ م ا م ف ا ل ج م ع ة أ و ل ى ل أ ن ه ا ا ك د ا ل ج م ع ة ا ك د من العيد ف إ ذ ا ساغ أ ن تقام العيد بدون إ م ا م ف ا ل ج م ع ة باب أ و ل ى إ ذ ن لا يشترط ل إ ق ا م ة ص ل ا ة ا ل أ ي د و لا ا ل ج م ع ة إ ذ ن ا ل إ م ا م من أ ي ن أ خ ذ هذا علي رضي الله عنه صلى و عثمان الذي هو ا ل إ م ا م الحقيقي محصور بهذا قال مالك الشافعي معروف عند ا ل ح ن ا ب ل أ ن ا ل ج م ع ة لها شروط ليس منها إ ذ ن ا ل إ م ا م نعم و منع ذلك أ ب و ح ن ي ف ة فلا تقام ا ل ج م ع ة عنده إ ل ا ب إ ذ ن ا ل إ م ا م إ ل ا ب إ ذ ن ا ل إ م ا م وعلى كل حال قول ا ب حنيفه من حيث النظر له وجه يعني لو سمح ل أ ي شخص يقيم ا ل ج م ع ة في أ ي مكان في أ ي نعم نقول يترتب عليه بعض ا ل أ ش ي ا ء بعض المفاسد ف ا ل إ م ا م له أ ن يتدخل في مثل هذه ا ل أ م و ر لكن ليس له أ ن يمنع من إ ق ا م ة الشعائر بحاله نعم له أ ن ينظم ويرتب ويشرف ويمنع القدر الزائد على الكافي نعم له ذلك والعمل على هذا لا يمكن أ ن تقام ج م ع ة في مسجد الا بعد الرفع ل ل ج ه ا د المسؤوله نعم على كل هل تعرف أ ن ت ا ل آ ن ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة المالك والشافع و أ ح م د ليس من ه اذن ا ل إ م ا م لكن بمثل هذه الظروف م ن ذ اضطراب ا ل أ ح و ا ل في بعض ا ل أ م ا ك ن وفي بعض ا ل أ ز م ا ن الناس ب ح ا ج ة إ ل ى شيء من التنظيم لو تدخل ا ل إ م ا م وعمل م ا ذ ا ب حنيفا له وجه نقول ا ل إ م ا م الذي لا يجد الذي هو ا ل أ ص ل إ م ا م الحي يلزمه تلزمه صلاته نعم. نعم المقصود أ ن ا ل ر خ ص ة في هذا للتيسير والتخفيف ف إ ذ ا كان يترتب على ا ل ص ل ا ة ق ا م ت ه ا ف المسجد مشقه على الناس أ و نعم اضطراب نعم وتشويش مسجد يخاطب مسجد يصلي الظهر فتصلى في الجنه م لا ب أ س ل أ ن كل هذا مبني على التسهيل و التيسير و منع ذلك أ ب و حنيفه كالحدود لا يقيمها الا السلطان و قد صلى علي رضي الله عنه بالناس في حصار عثمان و صلى أ ي ض ا في حصار عثمان ط ل ح ة و أ ب و أ ي و ب و سهل بن حنيف و أ ب و امامه ابنه ا ب سهل بن حنيف المقصود أ ن هؤلاء صلوا مع وجود ا ل إ م ا م فلا شك أ ن ه اذا امكن س ت ئ ذ ا ن ه فهو ا ل أ ص ل ل أ ن ه هو صاحب الشان و هو ا ل إ م ا م هو ا ل إ م ا م ا ل إ م ا م ة العظمى و هو أ ي ض ا ا ل إ م ا م في إ م ا م ة الصلوات ل أ ن ا ل أ ص ل أ ن من يتولى ا ل إ م ا م ة هو الذي يتولى إ م ا م ة الناس في الصلاه و الذي يخطب و الذي يقوم الجمع و الاعياد و تصدر الناس في الحج و الجهاد و غ ي ر ه نعم اهل العالي هم حضروها الان ث م ا ن ي ة أ م ي ا ل هل يسمعون النداء ما يسمعون النداء إ ذ ا لو كانوا باقين في أ م ا ك ن ه م ما لزم ما دام ما يسمعون النداء على أ ن ا ل ج م ع ة تختلف عن الصلوات ا ل ع ا د ي ة يعني ا ل ج م ع ة فرض م ر ة في ا ل أ س ب و ع لو أ ل ز م الناس بحضورها ولو من بعيد بعد لا يشق على الناس بخلاف الصلوات ا ل أ خ ر ى ا ل م ر ب و ط ة بسماع النداء كما في حديث ن و م مكتوم سمح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ا ل ا م ب ا ل أ ك ل قبل الغدو في العيد حدثني أ ح ي ى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه انه كان ي أ ك ل يوم عيد الفطر قبل ان يغدو وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سيد ع بن المسيب أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن الناس كانوا يؤمرون ب ا ل أ ك ل يوم الفطر قبل الغدو قال مالك ولا أ ر ى ذلك على الناس في ا ل أ ض ح ى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ا ل أ م ر ب ا ل أ ك ل قبل الغدو في قبل الغدو الى ع ي د الغدو قبل ص ل ا ة العيد وهو الذهاب إ ل ي ه ا ب ا ل غ د ا ت أ و ل النهار حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه كان ي أ ك ل يوم عيد الفطر قبل أ ن يغدو قبل أ ن يغدو يعني ل ل ص ل ا ة اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم ق د روى البخاري عن أ ن س رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ي أ ك ل ت م ر ا ت و ي أ ك ل ه ن وترا هذا ثابت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ و ر د ه ا ل إ م ا م مالك مقطوعا مقطوعا يحيى عن مالك شامن عروة عن هشام ن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه كان ي أ ك ل ا ش م ع ن مقطوع يعني من قول التابع ي يعني من قول التابعي فهو مقدور و ه م ثابت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم ق ا ل و حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن الناس كانوا يؤمرون الناس من هم ا ل ص ح ا ب ة أ و من في عهده من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين فيكون ا ل أ م ر أ ع م كانوا يؤمرون ب ا ل أ ك ل يوم الفطر قبل الغدو كانوا يؤمرون ف إ ذ ا قال التابع كنا نؤمر أ و كان الناس يؤمرون كانوا يؤمرون ب ا ل أ ك ل يوم الفطر قبل الغدو أ و ل ا الخبر أ و الفعل ثابت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من حديث أ ن س في البخاري و كفى بهذا ح ج ة في م ش ر و ع ي ة ا ل أ ك ل قبل الغدو إ ل ى ص ل ا ة العيد يوم الفطر、فطر. كانوا يؤمرون ب ا ل أ ك ل كان لا يغدو هذا مجرد فعل هذا مجرد فعل منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو دال على الاستحباب و هنا أ م ر كانوا يؤمرون ب ا ل أ ك ل و الفطر و هو أ ي ض ا أ م ر استحباب و إ ذ ا قيل كانوا يؤمرون و كنا نؤمر و القائل هو الصحابي هذا مرفوع ل أ ن ه لا ينصرف إ ل ا إ ل ى من له ا ل أ م ر و النهي و هو النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م ا إ ذ ا قاله التابعي فيحتمل أ ن الامر غير النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكنه لا ينسبه إ ل ى جيل التابعين ما قال كنا نؤمر قال كانوا يعني من تقدم و من سلف يؤمرون و يقصد بذلك ا ل ص ح ا ب ة و حينئذ يكون الامر و النبي صلى الله عليه و سلم حتى ي أ ك ل تمرات و الاستحباب ل أ ك ل التمر في هذا اليوم ف إ ن وجد التمر و إ لا ل ا فغيره ل أ ن ا ل أ ك ل مقصود ليختلف يوم الفطر عن يوم الصوم إ ن وجد التمر و لا فغيره و يفضل أ ن يكون حلوا كالعسل مثلا لمشابهته التمر و إ ل ا فما المقصود أ ن ه يحصل ما يخرج به المسلم من م ش ا ب ه ة الصائم ل أ ن هذا يوم يحرم صومه فلئلا يتشبه بالصوام ي أ ك ل كانوا يؤمرون ب ا ل أ ك ل يوم الفطر قبل الغدو إ ل ى ص ل ا ة العيد لئلا يظن ظ ا ن لزوم الصوم حتى يصلي ع ي د ل ل ا يظن ظ ا ن لزوم الصوم حتى يصلي ع ي د و ك أ ن ه أ ر ي د بذلك سد ا ل ذ ر ي ع ة و عدم م ش ا ب ه ة الصوام و عدم مشابهه الصوام قال مالك ولا أ ر ى ذلك على الناس في ا ل أ ض ح ى ولا أ ر ى ذلك على الناس في ا ل أ ض ح ى عيد الفطر يسبقه يسبقه الصيام يسبقه صيام رمضان و عيد ا ل أ ض ح ى إ ذ ن هو الحكم واحد ليس الحكم واحد ليس الحكم واحد يقول و لا أ ر ى ذلك على الناس ب ا ل أ ض ح ى عند ا ل م ا ل ك ي ة بل إ ن شاء فعل و إ ن شاء ترك في ا ل أ ض ح ى إ ن شاء أ ك ل قبل العيد و إ ن شاء ترك و قال غيرهم غير ا ل م ا ل ك ي ة يرون أ ن ه يستحب أ ن لا ي أ ك ل يوم ا ل أ ض ح ى حتى ي أ ك ل من أ ض ح ي ت ه حتى ي أ ك ل من أ ض ح ي ت ه لما روى الترمذي و الحاكم عن ب ر ي د ة قال كان صلى الله عليه و سلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و لا يطعم يوم ا ل أ ض ح ى حتى يصلي يعني و ينحر كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم ا ل أ ض ح ى حتى يصلي فيكون أ و ل ما ي أ ك ل من أ ض ح ي ت ه يقول ما حكم تناول ا ل ق ه و ة مع التمر قبل الذهاب إ ل ى ص ل ا ة العيد المعول عليه التمر ثم إ ن أ ت ب ع ه ب غ ي ر ه من ق ه و ة أ و ما ء و م ا ش ب ه ذلك ولا ب س حديث أ ن س عند البخاري و ي أ ك ل ه ن ويترا ء نعم نصح دفاته وياكلهن ويترا نعم السبع ا جاء ترغيب فيها و أ ن ه ا من تصبح ب س ب ع ة م ر ا ت فالنصوص المجتمع ة تدل على لها ان السبع لا شأن إذا نظرنا إلى النصوص وأن الشرع يفضل السبع حتى في غير الصبح. لو إنسان مثلاً السبع ا لانه وآثر السابع ل أ ا جاءت على لسان الشرع نعم كان ا لا يوجد تمت لا يكلفون لا يكلفون لكن قلنا إ ن لم يوجد التمر فغيره و يفضل أ ن يكون حلو ل أ ن الحل ا على خلو المعده طيب لذلك جاء تفضيل الفطور بعد الصيام على التمر فطور التمر س ن ة رسول الله س ن ة فاز ب ا ل أ ج ر من ها؟ يحلي منه س ن ة نعم م ق ط و ع م مقطوع غير ا ل م و ق ت ع ن هشام بن عروه عن أ ب ي ه لا لا الموقوف على الصحابي يسمى موقوف الموقوف على التابع يسمى مقطوع نعم لكن إ ذ ا أ ض ي ف إ ل ى النبي عليه الصلاه و السلام فهو المرفوع سواء كان بسند متصل أ و م و ق ت ع نعم عروه هشام من ع ر و ة عن أ ب ي يعني عن عروه ة من فعل عروه وعروه ة ابي نعم باب ما جاء في التكبير و ا ل ق ر ا ء ة في ص ل ا ة العيدين حدثني يحيى عن مالك عن ضمره بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة ابن عتبه بن مسعود أ ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سال بواقد الليثي رضي الله تعالى عنه ما كان ي ق ر أ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل أ و ح ى والفطر فقال كان ي ق ر أ بقاف و ا ل ق ر آ ن المجيد واقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال شهدت ا ل أ ض ح ى والفطر مع أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه فكبر في الركعه ا ب ي ر ا ت سبع تكبيرات قبل ا ل ق ر ا ء ة وفي ا ل آ خ ر ة خمس تكبيرات قبل ا ل ق ر ا ء ة قال مالك, رحمه الله وهو الأمر عندنا قال مالك رحمه الله في رجل وجد الناس قد ا ن ص ر ه ي و م ا ل ع ي د من الصلاه يوم العيد إ ن ه لا يرى عليه صلاه في المصلى ّ ولا في بيته و إ ن ه ان صلى في المصلى ّ أ و في بيته لم أ ر َ بذلك ب أ س ا ويكبر سبعا ً في الاولى قبل ا ل ق ر ا ء ة وخمسا ً في ا ل ث ا ن ي ة قبل ا ل ق ر ا ء ة ف يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ا ل ت ك ب ي ر و ا ل ق ر ا ء ة في ص ل ا ة العيدين التكبير ي س م في ل ي ل ة العيدين ويستمر ب ا ل ن س ب ة للفطر منذ غروب الشمس ل ي ل ة العيد ل ت ك م ل ا ل ع د ة و ل ت ك ب ر ا ل ل ه على ما هدف وهذا من شكر ن ع م ة إ ت م ا م الصيام ويستمر التكبير إ ل ى ص ل ا ة العيد هذا التكبير ل ي ل ة العيد ويوم العيد إ ل ى ا ل ص ل ا ة وهذا غير التكبير في ا ل ص ل ا ة هذا ب ا ل ن س ب ة لعيد الفطر عيد ا ل أ ض ح ى التكبير ي ب د أ من دخول العشر ويستمر إ ل ى ن ه ا ي ة أ ي ا م التشريق ل أ ن ه ا أ ي ا م ب ه ي م ة الانعام العشر في ايام عرضها في ا ل أ س و ا ق و بيعها و شرائها و أ ي ا م العيد و التشريق أ ي ا م النحر و ا ل أ ك ل فيشرح فيها التكبير التكبير في ص ل ا ة العيد جاء في حديث ابن عمر و غيره و ا ل ق ر ا ء ة جاءت في الحديث ا ل أ و ل نعم هذا ثابت عن ا ل ص ح ا ب ة م أ ث و ر عن سلف هذه ا ل أ م ة ت ك ب ي ر المطلق الذي ي ب د أ من دخول ا ل ع ش ر إ ل ى ن ه ا ي ة أ ي ا م التشريق هذا غير مقيد في وقت معين والتكبير المقيد الذي ي ب د أ من فجر ي و م ع ر ف ة هذا ثابت عن بعض ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و سلف هذه ا ل أ م ة تبالغ بعضهم مثل الحسن البصري رحمه الله يرى أ ن المسبوق يكبر مع ا ل إ م ا م بعد السلام ثم يقضي ما فاته محافظه على هذه ا ل س ن ة ا ل م أ ث و ر ة على كل حال م دام ثبتت ا ن س ل ف هذه ا ل أ م ة فلا كلام من فجر يوم عرفه الى عصر آ خ ر ان يمتص هذا غير الحاج اما الحاج فمن ظهر يوم النحر عند ا ع ل يقول حدثني يحيى عن مالك عن ضمره بن سعيد المازني ثقه مخرج له ف صحيح مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود أ ح د الفقهاء السبعه فخذهم عبيد الله هذا أ و ل ه م نعم ع ر و ة قاسم سعيد أ ب و بكر سليمان خارجه هذا أ ح د الفقهاء السبعه عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود أ ن عمر بن الخطاب س أ ل أ ب ا واقد الليثي عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود أ ن عمر بن الخطاب عبيد الله لم يدرك عمر لكنه أ د ر ك أ ب ا و ا ق د ولذا خرجه مسلم من طريق ض م ر ة عن عبيد الله عن أ ب ي و ا ق د قال س أ ل ن ي عمر بما يحكم على ر و ا ي ة مالك وعلى ر و ا ي ة مسلم نعم ر و ا ي ة مالك م ت ص ل ة و م ن ق ط ع ة نعم لماذا هو من لو رواه عن عمر قلنا له ش أ ن ثاني لكن هو يحكي ق ص ة هو يحكي ق ص ة لم يشهدها عبيد الله يحكي ق ص ة لم يشهدها فهي م ق ط ع ه و في ر و ا ي ة مسلم م ت ص ل ة يروي عن صاحب ا ل ق ص ة يروي عن صاحب ا ل ق ص ة ر و ا ي ة مالك م ق ط ع ة و ر و ا ي ة مسلم م ت ص ل ة هل مرد الاتصال و الانقطاع أ ن ا ل ص ي غ ة في ر و ا ي ة مالك أ ن و ا ل ص ي غ ة في ر و ا ي ة مسلم عن ابن ا ل صلاح نقل عن ا ل إ م ا م أ ح م د و يعقوب بن ش ي ب ة أ ن ه م ا يفرقان بين هاتين الصيغتين فيقولان عن متصله و أ ن م ق ط ع ب ا ل ط ر ا د و ي أ ت ي بمثال ا ل نظير ما عند ن د ا ل إ م ا م أ ح م د و يعقوب بن شيبه حكم على حديث من طريق محمد بن ا ل ح ن ف ي ة أ ن عمارا مر به النبي صلى الله عليه و سلم قال هذه م ن ق ط ع و حكم على الحديث من طريق أ خ ر ى عن محمد بن ا ل ح ن ف ي ة عن عمار أ ن ه مر به النبي عليه الصلاه و السلام قال متصل نعم و ابن الصلاح يرى أ ن حكم هذين ا ل إ م ا م ي ن سبب اختلاف الحكم هو اختلاف ا ل ص ي غ ة يقول حفظ ا العراقي رحمه الله تعالى كذا له و لم يصوب صوبه يعني ما أ د ر ك السبب الحقيقي للحكم و هو أ ن ه انهما حينما حكما بالاتصال نعم حكما على ر و ا ي ة م ت ص ل ة يحكيها الراوي عن صاحبها و ح ك م على ا ل ر و ا ي ة ا ل م ن ق ط ع ة ل أ ن الراوي يحكي ق ص ة لم ي ش ه د لا عن صاحبه و نظيره ما عندنا عبيد الله يقول أ ن عمر بن الخطاب س أ ل أ ب ا و ا ق د هو ما شهد إ ذ ن ا ل ق ص ة م ن ق ط ع ة في ر و ا ي ة مسلم عن عبيد الله عن أ ب ي واقد و قد أ د ر ك أ ب ا واقد قال س أ ل ن ي عمر فهي م ت ص ل بلا شك و ليس مرد ذلك اختلاف ا ل ص ي غ ة و إ ن م ا السبب في ح ك ا ي ة الراوي ف إ ذ ا حكى ا ل ق ص ة عن صاحبها الذي أ د ر ك ه فهي متصله و إ ذ ا حكى ق ص ة لم يشهدها فهي منقطعه كذا له و لم يصوب صوبه ما أ د ر ك ح ق ي ق ة ا ل أ م ر و على هذا حكم أ ن حكم أ ن حكم ع ن فالجل سووا و القطع نحى الفرديج حتى يبين الوصل في التخريج المقصد أ ن ه لا أ ث ر ل ل ص ي غ ة هنا لا اثر للصيغه هنا شوف ا ل آ ن لو أ ن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود هنا اما عن عبيد الله عن أ ب ي واقد قال س أ ل ن ي عمار لو قال عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود أ ن ه أ ب ا واقد س أ ل ه عمار م ت ص ل ل أ ن ه أ د ر ك أ ب ا واقد و اخذها كما لو قال عن أ ب ي و ا ق د في روايه مسلم لا فقط لكنه يحكي ا ل ق ص ة أ ن عمر س أ ل أ ب ا و ا ق د نعم ا ل إ س ن ا د إ ل ى شخص لم يدركه نعم ف ي ح ك ي عنه ق ص ة لكن لو أ س ن د ا ل ق ص ة إ ل ى من أ د ر ك ه ب أ ي ص ي غ ة كانت صارت متصله نشوف الفرق بين الشاهد و المتابع نحن نقول الحديث ص ح ي ح الحديث صحيح ل أ ن ه ثبت من طريق متصل لفي صحيح مسلم تالق ل أ ن مالك رحمه الله ا ل إ ر س ا ل و الاتصال قريب من السواء عنده الاتصال و ا ل إ ر س ا ل قريب من السواء عنده واحتج مالك كذا النعمان به وتابعهما و دانوا المرسل ما في اشكال عنده و لذلك ما يحرص على الاتصال نعم لهل أ و ر د ه متصلا ا ل إ م ا م مالك ا ل إ م ا م مالك هل اوراده متصل لا لا ل ا جميع الكثير من المواضع التي مرت بنا تخرج من الوطن مالك مرسل ع ل ا عنده م ش ك ل ة وش وش عموم ا ل ر و ا ة عموم الرواه يروى عنه حديث متصل و يروى عنه مرسل مثل ما هنا احيانا يرسل الرافض نعم و أ ح ي ا ن ا يصف و أ ح ي ا ن ا يرفع و أ ح ي ا ن ا يقف ث ر و ا ل أ ح ا د ي ث من طرق متصله و من طرق مغسله و من طرق مرفوعه و من طرق موقوعه نعم نفس ا ل ر ا أ ع الواحد قد يرويه ا ل متصل و يرويه ا ل م ف ط ل أ ن عمر بن الخطاب س أ ل أ ب ا واقد الليزي الحارث بن مالك الليزي ما كان ي ق ر أ به رسول الله صلى الله عليه و سلم في ا ل أ ض ح ى و الفطر ما كان ي ق ر أ به رسول الله صلى الله عليه و سلم في ا ل أ ض ح ى و الفطر فقال كان ي ق ر أ ب ق ا ف و ا ل ق ر آ ن المجيد في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و اقتربت ا ل س ا ع ة م ن ش ق القمر في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة عمر رضي الله عنه و موقعه من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام معروف و حرصه على ا ل ص ل ا ة خلف النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام معروف ي س أ ل أ ب ا و ا ق ف و هو دونه بمراحل ما قال أ ن ا أ ك ب ر و أ ش ر ف لا ي ت ع ل م ا العلم مستحيل و لا مستكبر عمر رضي الله عنه ي س أ ل ب و ا ق د كلاهما من ا ل ص ح ا ب ة لكن أ ي ن منزله ابي و ا ق د من عمر فلا يلزم ما يلزم ان يكون العلم كله عند ا ل أ ك ا ر بل ع ن د ا ل أ صاغر ما لا يوجد عند ا ل أ ك ا ر فيؤخذ منه شو ر ا يقول ان هذا السؤال للاختبار ل أ ن ه لا يحفظ أ ن عمر تخلف عن ص ل ا ة العيد في يوم من ا ل أ ي ا م أ و لكون عمر رضي الله عنه نسي ما كان ي ق ر أ به النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و النسيان وارد ف أ ر ا د أ ن يتذكر و يبعد أ ن يكون عمر رضي الله عنه لم يعلم ذلك مع كونه ممن حافظ على ص ل ا ة العيد مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام النسيان وارد نسي مع طول العهد بعد سنين من و ف ا ة عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ي س أ ل ب و ا ق ر لكن مثل هذا ا ل أ م ر يحتمل النسيان ل أ ن ه إ ذ ا نسي هذه ا ل س ن ة تجدد في ا ل س ن ة التي تليها ثم يتجدد ثم يتجدد في كل س ن ة نعم احتمال ان يكون الاختبار بواقد نعم. نعم الحفظ أ و ضبط ضبط、ها. تعليم ل ل آ خ ر ي ن ب أ س ل و ب الحوار نعم أ س ل و ب السؤال والجواب نعم, نعم. أ و إ ذ ا قلنا أ ن ه نسي و أ ر ا د أ ن يتذكر أ و شك و أ ر ا د أ ن ي ت أ ك د لا باس أ و أ ر ا د أ ن يعلم الحاضرين ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد ي س أ ل عن شيء وهو يعرفه لتعليم الحاضرين و ا ل أ ص ل في هذا حديث جبريل حينما جاء يعلم ا ل ص ح ا ب ة الدين نعم و لا مانع أ ن يكون شخص من طلاب العلم الذين يعرفون حكم ا ل إ س ب ا ل نعم نعم ف إ ذ ا وجد في مجلس أ ح د من أ ه ل العلم و د خ ل م ص ب ل ي س أ ل الشيخ يقول الله ما حكم ا ل إ س ب ا ل و هل فيه ر خ ص ة و هل كذا و كذا من أ ج ل أ ن يتقرر في ذهن السامه هذه م س أ ل ة ح ا ص ل ة نعم واقعه النسيان وارد لكن العيد يتكرم او شيء يقع م ر ة واحده ثم ينسى م س أ ل ه احتمال على كل حال احتمال قائم الاحتمال قائم لكل التعليم أ و للاختبار أ و نسي و شك و أ ر ا د أ ن ي ت أ ك د و حدثني عن مالك عن نافذ م و ل ى عبد الله بن عمر قال شهدت ا ل أ ض ح ى و الفطر مع أ ب ي ه ر ي ر ة مع أ ب ي ه ر ي ر ة فكبر في ا ل أ و ل ى سبع تكبيرات قبل القراءه و في ا ل آ خ ر خمس تكبيرات قبل القراءه هذا موقوف على أ ب ي ه ر ي ر ة و لا يمكن أ ن يكون هذا من ج ه ة ا ل ر أ ي و الاجتهاد ل أ ن مثل هذه ا ل أ ف ع ا ل ت و ق ي ف ي ة و لا يظن بابي و ر ي ر أ ن ابتدع ى أ م ر ا لم ي أ ث ر ه عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام سبع تكبيرات في ا ل أ و ل ى و ست تكبيرات في ا ل ث ا ن ي ة هنا يقول الامام مالك و هو ا ل أ م ر عندنا يعني ب ا ل م د ي ن ة قد روى أ ح م د و أ ب و داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا يعني إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التكبير في الفطر سبع في ا ل أ و ل ى وخمس في ا ل آ خ ر ة و ا ل ق ر ا ء ة بعدهما كلتيهما قال الترمذي في علله س أ ل ت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح وما اكل حاله من طريق ع م ر بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده وصححه البخاري في جوابه للترمذي صحح ما جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أ ب ي هنجدي في هذا الحديث لهذا سعادت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث الخاصه لا له معروف من حديث عمرو بن شعيب عن أ ب ي هنجدي هذا ر أ ي من, من يقول بالتوسط لكن هناك م ن ص ح ئ ب ح م د صحح الامام ا ح م د ص ح والبخاري سئل عن هذا الحديث الخاصه في الترمذي أ ن ه صلى الله عليه وسلم كبر بعد القراءه هنا في حديث ابي هريره قبل ا ل ق ر ا ء ة في ا ل أ و ل ى و في ا ل ث ا ن ي قبل ا ل ق ر ا ء ة في حديث ع م ر بن شعيب عن ابي ه عن جده ي و ا ل ق ر ا ء ة بعدهما ك ل ت ي ه م فيكون التكبير ثم ا ل ق ر ا ء ة في الركعتين في الترمذي أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كبر بعد ا ل ق ر ا ء ة و بهذا أ خ ذ أ ب و ح ن ي ف ة لا سيما في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة يقول لي والي بين القراءتين يكبر في ا ل أ و ل ى ثم ي ق ر أ ي ق ر أ في ا ل ث ا ن ي ة ثم يكبر ل و ا ل ب ا ن القراءتين استنادا إ ل ى هذا الحديث لكنه حديث موضوع و هو أ س و أ ما روى الترمذي من ا ل أ ح ا د ي ث التكبير قبل ا ل ق ر ا ء ة عند الجمهور عملا بحديث عمرو بن شعيب عن ابي هريره و عمل ابي هريره و التكبير سبع في ا ل أ و ل ى و خمس في الثانيه سبع بعد ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م أ و مع ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م خمس بعد ت ك ب ي ر ة الانتقال أ و مع ت ك ب ي ر ة الانتقال يعني ثمانيه سيدنا ثماني فالركوع القراءة ن ن ت ه ن ست ه ي من ا ست ست ست ا ل و ست ب والثاني ست ست ست س ا ست طيب كبر للانتقال في ا ل ث ا ن ي ة من السجود إ ل ى القيام كم يكبر أ ر ب ع و لا خمس لنا في مفهوم الحديث كبر في ا ل أ و ل ى سبع و في ا ل ث ا ن ي ة خمس هل يسوغ لنا أ ن نقول سبع ب ت ك ب ي ر ة الاحرام فيكون ست و المجموع سبع إ ذ ا ماذا ن نقول عن ا ل ث ا ن ي ة اربع مع ت ك ب ي ر ة الانتقال فيكون مجموع خمس أ و خمس دون تكبيره الانتقال يعني هذه التكبيرات ز ا ئ د ة على ما عرف من ا ل ص ل ا ة ز ا ئ د ة على ما عرف من ا ل ص ل ا ة ت ك ن اين الخبر مؤسس لحكم جديد قدر زائد على ما في ا ل ص ل ا ة ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ثم سبع تكبيرات ت ك ب ي ر ة الانتقال ثم خمس تكبيرات هذا يمكن يفهم من الحديث و لا يبعد أ ن يفهمه طيب س ر أ ي ك م من يفرق بينهما مالك كبر في ا ل أ و ل ى تكبيره الاحرام و ست تكبيرات تكبيره الاحرام و ست ليكون المجموع سبع و قال الشافعي سبع سواها و اللفظ يحتمل المذهبين و أ م ا في الثانيه فخمس غير تكبيره الانتقال غير تكبيره الانتقال المذهب عند الحنابله يوافق قول مالك و لقول الشافعي قول مالك قول مالك سبع مع ت ك ب ي ر ة الاحرام و خمس بعد ت ك ب ي ر ة الانتقال و على كل حال اللفظ لفظ الخبر يحتمل المعنيين يحتمل المعنيين طيب ما مذهب ا ل حنيفه سبع مع ت ك ب ي ر ة الاحرام و لا خمس نعم لا هم أ م عندهم ليوالي بين القراءتين يكبر قبل ا ل ق ر ا ء ة في ا ل أ و ل ى و ي ق ر أ قبل التكبير في ا ل ث ا ن ي ة والمعروف عندهم أ ن التكبيرات ثلاث من ي ش ت ب فالمخالفه من وجوه يعني مره يفعل كذا م ر ة ي ص ر تنوع لو جاء حديث يدل على هذا و آ خ ر يدل على هذا قلنا تنوع إ ن لما إ ي ه لك لا بد من الترجيح الحق واحد الحق لا يتعدد م المالكيه و ا ل ح ن ا ب ل عندهم ست مع ت ك ب ي ر ا ل خ م س ا ل سبع و ا ل ف ظ يحتمل نعم قد يقول ا ل قائلا اذا ق ل ن ا ست في ا ل أ و ل ى لماذا لا نقول أ ر ب ع ليطرد المذهب نعم لكن هذا ما قال به أ ح د ما قال به أ ح د نعم خمس كامله هو لعل سبب التفريق بين تكبيره ا ل إ ح ر ا م و أ ن ه ا م ع د و د ة من السبع و عدم عد تكبيره الانتقال الاتفاق على أ ن تكبيره الاحرام مثل التكبيرات من ق ي ا م لكن هل تكبيره الانتقال من ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة في القيام مع هذه التكبيرات أ و أ ن ه ا أ ث ن ا ء الانتقال فنحتاج إ ل ى سبب غير نعم يعني بعباره من اخرى هل تكبيره الانتقال تتميم ل ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى أ و ا ف ت ت ا ح ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة يعني لو ق ل ن ا افتتاح الثاني ما نكبر للنقف نعم لكنها قبل استمناء القيام إ ذ ا لا تبع هذه و لا هذا فاصل ب ي ن ه م إ ذ ا لا تعاد ب ما يميز تكبيره الاحرام و حينئذ يظهر وجه قول ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة في عد تكبيره الاحرام و عدم عد تكبيره الانتقال قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من ا ل ص ل ا ة يوم العيد جاء إ ل ى المصلى فوجدهم قد صلى يقضي و لا ما يقضي قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من ا ل ص ل ا ة يوم العيد انه لا يرى عليه ص ل ا ة من المصلى ل أ ن عندهم س ن ة و عند ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة فرض ك ف ا ي ة فرض كفايه, كفاية. و قد قام بها من يكفي في هذه ا ل ص و ر ة و صارت, صارت في حكم هذا مسبوق س ن كقول مالك إ ذ ن لا يلزمه القضاء ما دام صارت سنه يعني مثل ص ل ا ة الجنازه ج ا ء و ا ج د الناس صلى ف ر ض كفاح خلاص ما يلزمه الا ان يصل ي ل أ ن صارت الحكم سنه يقول و إ ن ه إ ن صلى في المصلى أ و في بيته يعني قضاها في مكانها أ و في بيته لم أ ر ى بذلك ب أ س ا يجوز ل أ ن ه ا سنه ان فعلها فقد أ ح س ن و إ ن تركها فلا شيء عليه عند ا ل ح ن ف ي ة نعم نعم, نعم. واجبه على العيان واجبه على كل من تجب عليه ص ل ا ة الجمعه واجبه و لا ياثم كل من ترك و إ ل ي ه ميل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله طيب إ ذ ا قضاها يقضي ركعتين لا ص ف ة لهما ز ا ئ د ة أ و يقضيهما على صفتهما يقضي ص ل ا ة العيد على صفتها ا ل إ م ا م مالك يقول و إ ن ه إ ن صلى في المصلى أ و في بيته لم ار ى بذلك ب أ س ا ويكبر سبعا في ا ل أ و ل ى قبل ا ل ق ر ا ء ة وخمسا في ا ل ث ا ن ي ة قبل ا ل ق ر ا ء ة يعني م ن قضاها يقضيها على صفتها فيقضيها على صفتها وقال الثوري و أ ح م د قال الثوري و أ ح م د إ ن قضاها يصليها أ ر ب ع ا إ ي ش ص ل ي اربعا و ه ي ر ك ع ت ي ن نعم يعني كالجمعه ذ ا فاتت صلى اربعا نعم هذا قول هذا قول ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ص ل ا ة عيد يوم ا ل ج م ع ة يوم عيد فهناك وجه شابه بين ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ل أ ن ركعتين إ ذ ا باتت تقضى أ ر ب ع إ ذ ن ص ل ا ة العيد إ ذ ا باتت تقضى أ ر ب ع والمقر عند اهل العلم أ ن القياس لا يدخل في العبادات لا يدخل ه ذ ا القول لا حظ له من النظر مع إ م ا م ه قائله يصلون ص ل ا ة بدون خ ط و ة يصلون ص ل ا ة بدون خ ط و ة يصلون على ص ف ت ي يقضون على صفه فراده او جماده ا في فرث نعم فرث كفايه ي لكن إ ذ ا قام بها من يكشف تصير في حكم الباقين سنه صير في حكم الباقين سنه فعلى هذا ت ق ض فضلا ان تكون و ا ج ب ة على كل ان كما يقول ا ل ح ن ف ي ة ثم كل م ك ل ف ب ت ر ك ه إ ذ ا عرفنا أ ن من أ ه م ي ت ه ا أ ن أ م ر العواتق ذوات الخدور و الحيض و م ر ن ا بالخروج إ ل ى ص ل ا ة العيد هؤلاء ع و ا ت ف وذوات خدور يعني ممعه ا جائز حير لا يلزمها ا ل ص ل ا ة الخمس وتلزمها امرنا يخرجنا إ ل ى العيد يشهدنا الخير و د ع و ة المسلمين ويعتزل حيض ا ل م ص ل ف ف أ م ر ص ل ا ة العيد أ م ر عظيم ص ل ا ة ش ع ي ر ة من شعائر الدين ش ع ي ر ة من شعائر الدين ولا والقول بوجوبها كقول الحنبي له وجهه ظاهر نعم. نعم لا هو ا ل آ ن اذا قلنا المتجه والقول بوجوبها كقول ا ل ح ن ف ي ة ما نبغي فتح هذا هو المتجه ه ذ ا هو المترجح ان شاء الله、بتعلم. يشرع نعم رفع اليدين مع التكبيرات الزواج د ي نعم ما روي عنه م ن مسعود الله أ ك ب ر كبير ا ل ح م د ك ب ر كبير الله ا ك ب ي ر الله ا ك نعم الصارف عن الوجوب يعني عرفنا أ ن الجمهور على أ ن ه ا غير واجب بل منهم أ ن يقول فرض كفايه ومنهم ن يقول سنه م ؤ ك د ة ولم يقل بوجوبها ل ل ح ن ف ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام داوم عليها وداوم عليها خلفاؤه و أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب إ خ ر ا ج الحيض والعواتق وذوات الخدور فكيف يعذر الرجال لا اعرف صارف ولذا المتج قول ا ل ح ن ف ي ة نعم هم يقولون هذه شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد كلام كلام نعم هذا كلام ن ل ا م نعم شعار يسقط بقيام ا ل ب ئ ن ك ل ج ه ة و أ ي ض ا من الصوارف الحديث الذي مر ه ل علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تتطور ويعتزل الحيض المصلى يعتزل الحيض المصلى ومما ب أ و ل ا ء ذ ا صليت في المسجد أ م ر أمر هذا أ م ر لكن عداء الجمهور على أ ن ه أ م ر استحباب الامر وجوب ل أ ن ه اذا قلنا بوجوب ا ل ص ل ا ة فالحيض ل س ل ا م من أ ه ل ه ا لا لا حتى ما يدخلنا ولا المصلى خارج سور المسجد هذا يقول شخص يعمل في مستوصف أ ه ل ي فعلم أ ن ه س ي ق ص م عليه من الراتب بغير حق ثم يقصم ف أ خ ذ بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ي ن ي ة من المستوصف و بعض المعدات فهل يجوز له ذلك و إ ذ ا كان لا يجوز له فماذا يفعل إ ذ ا حسم عليه ل أ ن م س أ ل ة الحسم أ ن ه يقول علم أ ن ه سيحسم عليه ا ل آ ن هو م س أ ل ة ظن و الظن لا يبنى عليه شيء في مثل هذا لكن إ ذ ا حسم عليه من راتبه شيء غير حق ثم أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ بقدر ما حسم عليه من غير علم صاحبه هذه ا ل م س أ ل ة تسمى عند أ ه ل العلم م س أ ل ة الظفر و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة من أ ه ل ا ل ع م ن اهل العلم يرى أ ن ه يجوز لك أ ن ت أ خ ذ بقدر حقك بحيث لا تزيد عليه بقدر حقك ت أ خ ذ ولو من غير علم صاحبك ويستدلون بحديث هند ز و ج ة أ ب ي سفيان وأن لما قالت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان أ ب ا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي ويكفي أ و ل ا د ي فقال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف يعني و ل م غير علمه ف إ ذ ا كان الزوج مقصر بحق زوجته وتيسر لها أ ن ت أ خ ذ ما يكمل نفقتها أو نفقه ت ا أ ولدها نفقة و من مال زوجها ولو لم يعلم فمثل هذا إ ذ ا حصل الحسم و أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ من محتويات المستوصف الذي حسم عليهم بغير حق و بقدر ما أ خ ذ منه على هذا القول يجوز من أ ه ل العلم من لا يرى جواز ذلك من لا يرى جواز ذلك فيستدلون بحديث اد ا ل أ م ا ن ه الى من أ ت م اتمانك خ ن ن خ و لا تخن من خانك و حينئذ لا يجوز قبل أ ن يحصل الحق لا يجوز الاستيفاء الحق قبل حصوله فلا يجوز بحال أ ن ي أ خ ذ من محتويات هذا المستوصف قبل أ ن يحسم عليه ف إ ذ ا حسم عليه ف ر أ ى أ ن ي أ خ ذ بالقول الذي هو مبني على حديث ا م ر أ ة ابي سفيان فله ذلك و قال به جمع منها للعلم وان تورع فهو ا ل أ ف ض ل و الله اعلم و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن